وَلقد ارسلنا موسى باياتنا أَنْ اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم إذ أنجكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربك عظيم.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 وَيُصَامُ مِمَّا إِنْ صَدِيدًا يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ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 إِيَشَأْ يَذْهَبَكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَدَرَجَوُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفقوا مما رزقناهم سرّا وعلانية ويُنفقوا مما رزقناهم سرّا وعلانية تب من قدئي يأتي يوم البايعون فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء أن فأخرج به فأخرج بِهِ من الثمرات رزقا لكم وسخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخّر لكم الأنهاق Vasa kora lakomu, siemsä, vaan rama raada ibein. Vasa kora lakomu, laila, vaan naha. Vata kummin, kulli maassa altumu. Vata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 مُنْحَطِّينَ مُقْنِعِينَ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسلي أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوالي وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعنده الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال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 وَبَرَزَ رَبُّكَ ٱللهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ يَأُومَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ وَبَرَزَ رَبُّكَ ٱللهُ ٱلْوَٰحِدُ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى أجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت ليجازي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاه هذا بلاه للناس وليذروه هذا بلاه لل ولينذر به وليعلم وليعلم أنما هو إله واحد وليتذكر أول الأرباب.